نَفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا الظُّلْمَ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 Katakan, Sembah Engkau, seperti yang Engkau berfirman, supaya tidak ada yang dapat mengambil daripada Engkau orang-orang kafir, atau orang-orang yang mengingkari Allah dan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 وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وجعلناهم للناس آيتهم وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكله ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء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 Wahai yang telah menjadikan malam sebagai pakaian dan tidur sebagai bantal, dan menjadikan siang sebagai penyebaran. Wahai yang telah mengirimkan angin sebagai berita